يقول في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله نحن فرقنا بين الذي يحكم في مسألة وبين الذي يضع تشريع لدولة فهذا الحاكم قد وضع تشريع للدولة مخالف الكتاب الله وسنته ماذا يكون فيه الحكم انتفرت الشروط وانتفعت الماء, الماء كنا كافر قلنا المبدل المبدل للشريعة جملة والذي استبدل هذه الشريعة بالقوانين فإنه كافر قد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في مسألة الياسق ومسألة التطار وذكر أن اجماع العلماء على كفره ولكن كما قلنا تكفير المعين يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع وكما تقدم من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لعله يكون معذورا لعله لبس عليه لعل بعض العلماء قال له هذا جائز هذا من المصالح المرسلة وكما أيضا تكرر على مسامعنا اكثر أكثر من مرة أنه لا يجوز لاحد الناس من طلاب العلم فضلا عن عوام أن يخوض في مثل هذه المسائل الشائكة فيكفر الحكام ويكفر ولاة الأمور ظنا منه أنه أهل لذلك بل الذي يفعل ذلك هم الحكام لسيما في هذه المسائل